ما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقّن والإثم والبرء بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلَقَنَ وَأَن تَقُولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل من هم يقصون عليكم آيات فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ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 رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنفسهم أنهم كانوا كافرين.